يَطُفُّ عَلَيْهِ الْبُلْدَانُ مُخَلَّدُونَ بِأَقْوَامٍ وَأَبَارِقَكَ لا يُصَدَّعُونَ عَن آنَ وَلا يُنْزَفُونَ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَنَحْمِي طَيْرًا مِمَّا يَشْتَهُونَ وَحُرٌّ نَعِيدٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ யனி وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ وَالَّذِينَ مَمْدُودُ وَمَنَائِمُهُ وَفَكَّ هَنْتِكَ فِي رَأْ لا مانقطعه ولا منوع وفوشي مرفوع اننا انشئنا فَجَعَلْنَا قِنَّ نَذْكَرَ أُولُبًا أَتَرَى تُرَابًا لِأَنْسَابِنَا يَمِي سُرلْتُم مِنَ الْأَوَّلِينَ وَسُرلْتُم مِنَ الْآخِرِينَ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَنص أب شمان في سمو وحميب وظل من يحمون لا بارد ولا كاري إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنس العويد وَكَأَنُّهُمْ يَقُولُونَ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَمْ உல் அல்ஹீ மஜமூன இல